أسارَبهُ إ طَلقَكُ نَّ أيي يُبدلَجون أزواج خَرًا مِن كُ مسلماتٍ مُؤماتٍ تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايغا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا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 وَمأوهُمْ جَغًان النَّم وَبِس الْمَصير ضَرَبَ الله مَثَلَ للَِّذينَ كَفرَرُم رَأةَنُوا ح وَمْرأتَلُط كَت تحتَ بدينِ مِن ععبادِناَا صَالِ حَيْنِ فَخَانَتَهُ مَا فَلَ يُغْنَا عَنْهُ مَا مِن الله شَيْئَ وَقِينَذخُل الن رَمَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين